الذين كفروا وصدوا عنهم 我ja م va صُ في kre uom Matိلَgin من أm fusi gim j كရعَلَ ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة <ترجع> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَ قِضِ ذَا وَقَضِ عَن صُمُّ اللهَ عَلَيْكُم كَثِيرًا إِنَّ اللَّهَ يعلم ما وَلَن تَنقُلُوا كَمَا قَبْلُ سَرَظَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ مِنْكُم أَن تَأْخُذُوا نَيْمَانًاكُمْ ظُلْمًا فَيَنكُم أَن وَلَن يُبِينَنَّ لَأَنَّ كُمَّ مَلقِيَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِتْنَتَخَالِفُونَ وَلَن شاء اَحَدًا وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَن تُسْأَلُوا